من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاء يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساقير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما ولو ترى إذ على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 قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله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 119. وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون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 إن كنتم صادقين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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 110. فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبشاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا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 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أَعْلَمُ الغيب ولا أقول لكم إِنِّي ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الْأَعْمَى والبصير أَفَلَا تتفكرون وَأَذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تُقْرِضِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ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 بيننا أليس الله بأعلم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء ثم تاب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 قُل لَّهُ إِنَّ عندي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسقُطُ مِن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 126. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 127. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوبُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوبُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنْ مَا يُرْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُودْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِن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 كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين 112. وأن أقيموا الصلاة واتقوه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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَزَرَعَتَ التَّخْذُ أَصْنَامًا آلِهَةٌ إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلِكُو التَّسْمَعَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَكُ وَكَبَّ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 121. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 122. وحاجه قومه قال إِلَّا اللَّهِ وَقَدْ هَدَى وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاء رَبِّ شَيْئًا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 الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بغل من اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم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 قل لا عَلَيْهِ عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِي إلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُزِلُّ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللَّهُ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 وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وتركتم مَا خَوّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي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 فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظر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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي عليها وما أنا عليكم بحفيظ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 وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 117. ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى, وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله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 114. فذرهم وما يفترون 115. إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وَلْيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَوَرَى اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ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 إِنَّ الَّذينَ يَتَّبِعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَحْصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ سَمِّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بآياتِهِ مُؤْمِنِينَ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 ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق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 كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قضية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جاءتهم آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أُوتِيَ رُسُلُ الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون 119. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وَمَن يُرِد أَن يُضِلَّهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضِيقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاةِ كَذَلِكَ يَجْعَلُهُ الله الرِّجسَ عَلَى الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ قَدْ فَصَلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ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 يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أتمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 قُلْ قل آذ ذكرين حرم أَمْ الأنثيين 118. أَرْحَامُ اجتملت عليه بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ نبئوني بعلم الْإِبِلِ كنتم صادقين الْبَقَرِ ومن قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَمَ اَمِّ الْاُنْثَيَيْنِ اَمْ اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّىَ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ اَبْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 فَلَوْ شَأْلَ هَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ مَشُوهَّ دَاكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَيْدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وهم بربهم يعدلون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 لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا شراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله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 119. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم 111. قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 119. فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم